Duayalı bıllahim, in al şeytanı rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yüktür bilin, nası hesabıhum, ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتس إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجو والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم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 فَالْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُ مَا آمَنتَ مِنْ قَرْيَةٍ أفهم يُؤْمِنُونَ وَمَا رسلنا قبلك إلا رجال نوحين إليهم فسألوا أهل الذكر إنكم توم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدّقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ تعقلون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 كل نفس ذائقة الموت ونبألوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بأوتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولاهم ضرود ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سقرو منهم ما كانوا به يستهزئ قل ما يكلون بالليل وَلَا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 افلا يرون اننا ناتي ارضا ننقصها من اقرا فيها افهم الغاليب قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ي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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له ننكرون ولقد آتينا إبراهيم من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا ألم أنت من اللّاعبين؟ قال بَرَّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ فَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّمُ دَبِيرِينَ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 قالوا حرقوهن صرو آل هتكم كنتم فعلين قلنا يا نار كوني بردا على إبراهيم فأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ ناثله، وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً متى يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين.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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَرْبِ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمْنَا حُكْمَ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وسخرنا معذور الجبال يسبحنا والطير وكننا فاعلين وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين فأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين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 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ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 صنت فرجها فنفخنا فيها من روعنا وجعلناها ربناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبودوا وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون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 فَقَتَرَ بَالْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا ذَا بَلْكُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَدٍ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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده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 اِن تَوَلَّوْا فَقل اَاذَنْتُكُم عَلٰى سَوَآءٍ وَاِن اَدْرِىٓ اَقْرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَّا تَعْدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ عِيمٌ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ فَرَبُّنَ الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ